قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المضلين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم أَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالُوا اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَذْحُورًا لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ نَجْهَنَّمَ مِنْ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 اتِهَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيدِ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا بَاقَ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا ثُؤَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَا زَاغُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ